زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره, والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله ع لفضيله حسن محمد